ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله هم مع الله بل هم قوم يعدلون أمن أم جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله هم مع الله بل أكثرهم لا يعلمون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 تعَ الله عَمَّا يُشْرِكُون أَمَّ يَببدأاء الْ الخَقَةم م يُعيدهُ وَمَزُككُم منِ السمائاء وَالأَرض أَإلَهُم معَ الله قُلهاتُ برهانَكُم إ كُ تُم صادقين.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 لَ يرَو أن جعلنَ الليلى في لَسْكُُ فيِيهِ وَهَ رَمُ بصِاح إ فيِي ذَلكَ نَآيات لِقَم يؤمِنون وَيَوْومَُ فَخُ فيِي الصُور فَفَزِعَمَ فيِي السماواتِ وَمن فِي الأرض إِلا مَنْ شَاء الله وَكلُلّ أتَْهُ دَ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 بال السئة فكببة جووه في الن هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمررت أن أعبد ر هذه البلدة الذي حرومها وَله كل شيء وأمرت أنكون من المسلمين. وأن أَتْلُوَ القرآن فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا أَضِلُّ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ بِسْمِ الله <تصفيق>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 وقالت لاخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المرضع من قبل فقالت هل ادلكم فقالت هل ادلكم على اهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون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 والله على ما نقول وكيل فلما قضى موسى الاجل وسار باهله انس من جانب الطور نار قال لأهلهم كذو اني انست نارا لعل اتيكم منها بخبر او جذوه من النار او جذوه من النار لعلكم تسطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا, يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى اقبل ولا تخف إنك من الامنين اسلك يدك في جيبك تخرج بيضا امن غير رس وضم اليك جناحك من الرهب فذانك برهانان من ربك فذانك برهانان من ربك الى فرعون وملئه انهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسا فَأَخَافُ أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أَخَافُ أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا